وقد رأى عليه احد يقول اهلكتم ما للبدان اي يحسب ان لم يروا احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتاين وهديناه النجدين فلقتح من العقبه وما أدراك من العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيماً